اتصوره بعيني تجن تعراس واتصوره تجن تعراس واتصوره بعيني من صغري اهواك وجنوني احسني تجن تعراس واتصوره بعيني من صغري اهواك وجنوني يحسيني. حبك ملكني وهايبتك غريبة يا رعشة في قلب المحب رهيبة غيمة حنانك بالمطر صبيبة للمنجرح انت الدوى وطبيبة يا الجرح مفتوح والكل جرح مرهوم يا بلسم الروح في عاشر محروم تاج انت عرّاس وتصور بعيني من صغري أهواك وجنوني حسيني تاج انت عرّاس وتصور بعيني من صغري أهواك وجنوني حسيني الماسح بتيفك على رقية ينسح على كل طفلة مبتالية عفد أبوها يروح للمنية لجلك عطا روحة في امسح دمعهم من دمعة شكيني انظر وضعهم يا الماغة فتعيني تاج انت عالراس وتصور بعيني من صغري أهواك وجنوني انت عالراس وتصور بعيني من صغري أهواك وجنوني يلي تخوضون الملاحم حيهم ميتهم يحضن الحسين وحيهم تموت الأرض بالرجفة من تحتهم صوت الحسين ينادي الله الله حيهم يحسبهم حسين من جمرة انصاره طاحوا ضحايا وكل واحد اختاره يا جنت عالرأس وتصورت عيني وصغري أهواك وجدوني يا حسيني لحسين حرّضنا على الإرادة وغصبنا على خشوم العدح نقادة وحسين بثمن غازي للشهادة وانبعت ويا الموت عالوسادة شجعنا عباس في مينة وشمالة ميتها لبمات لحسينك الآله تاج انت عراس وتصور عيني من صغري أهواك وجنوني يا حسيني تاج انت عراس عيني من صغري أهواك وقدمنا وقدم كل مقاتل في كل شبر من كل وطن يناضل عبك أحس بالسكينة نازل يا حسين هذه عراقك وانت ليها كافل في حبك الذوب كل الفدائية انسح على قلوب كل أم عراقية تاج انت على الراس وتصور بعيني من صغري أهواك وجدوني يحسيني تاج الراس وتصور بعيني من صغري أهواك وجدوني للشاعر جاسم الجمري